ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا إثقالكم إلى بلد لم تكونوا بانغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 ساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساطير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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَلْهِلَتُ السَّرُّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ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 لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعْبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِنْ مَا فِي بُطْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْفِؤٍ وَدَمِ الْلَّبَنَ خَالِصٌ لَبَنٌ خَالِصٌ سَائِغٌ لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَحْتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرٌ وَرِزْقًا حَسَنًا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 إزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أف برحمة الله يجحدون والله جعل لكم من أوفوسكم أزواجه وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده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 ومن صوافها وأوبارها وأشعارها ثَثو ومتاعا إلى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّ خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانُ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَأْقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَأْقِيكُ بَأْسَكُمْ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 لَكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْرُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمَ وَوَاحِدَةَ وَلَكِيَ يُضِلُّ مِن يَشَاءُ وَيَهْدِ مِن يَشَاءُ وَلَا تُسَأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 من عمِّل صالحًا يذكر النواذ وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنه مجره بحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعِد بالله من الشيطان الرجيم.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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون